ولا تعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولهما بعثنا عليكم عبادا لنا ألي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا.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 كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا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 وقل لهما قولا كريما وخفظ لهما جناح ذل من الرحمه وقل رب رحمهما كما رب ياني صغيرا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 أَفَأَسْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُمْ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّبَتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا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 إنه كان حليماً غفوراً وإذا قرأت القرآن اجعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً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 كان ذلك في الكتاب مستورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون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 ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا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 وَإِذَ اتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدِ اتَّرَكْتَ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا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 ولئن شئنا لنذهب نبي الذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرة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 إنه كان بعباده خبيرا بصيرا وَمَن يَهْدِ اللَّه فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أُولِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وَجْوهُهُمْ عُمْيَوَ بُكْمَ وَصُمْ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيراً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 وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم قشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا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 وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا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 ولم يكن له ول يوم من الذل وكبره تكبرا.